بين الرجال والنساء ظاهر في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء جميع الفصال والأخلاق نجد أن الرجال مفضلون على النساء مفضلون على النساء وهذا التطبيل باعتبار الجنس فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الدجاء لأننا إذا قلنا بتبديل الجنس صار العبرة بما بالعموم لا بالخصوص. كما نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابع التابعين لذي يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين فقوله بما رضى بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل ولهذا لا يرد علينا أو لا يرد علينا مولد فيقول نجد رجل نجد رجلا أبله لا يعرف تقابلهم رأة تكية فاهمة تعرف هذا لا عبرة به يعني العبرة بماذا بالجنس بالجزء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم هذه عطف على قوله بما فض أي وبالذي أنفقوا من أمواله لأن المنفق على الرجال على النساء هم الرجال فتجار منفقون على النساء لأنهم ملئين التسبون الزوج على ينفق على زوجته ولو كانت رميلا والأب ينفق على أهله لأن وهو مصدر الانفاق فمن أجل ذلك صار لهم القوامة لتفضيلهم خلقة وخلقا وعقلا وفكرا ولفضلهم على النساء بالإنفاق فهم قومون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساء وبمعنفق من أموالهم ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين فقال فالصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله الصالحات قانتات الصالحات من سداء وقانتات خبره حافظات خبره تاني الصالحات يعني الموصوفات يعني بالصلاح وهنا يمكن أن نقول إن الصالحات صف لمرصوف المهذوب والتقدير فالنساء الصالحات ومن هي الصالحة الصالحة في الدوباس وهي التي قامت بأمر التي قامت بحق الله وحق زوجها هالصالح وقول قانتات أي مديمات للصلاح لأن القنوت يراد به الدوام وهو المراد هنا ويحتمل أن المراد بقانتات هنا المطيعات لله ويكون من باب التوكيد، الصالحات قانتات المطيعات لله وبطاعة لإله يكون طائع طائعات لأزواجه فالصالحات القانتات حافظات للغيب يعني يحفظن ما غاب عن الناس وهو السر الذي يكون في بيت الزوج ويكون بينها وبين زوجها أيضا فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت نحن بخير وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل إحداهن إحداهما لما سألها إبراهيم عن حالهم شكف وتضجر فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة باب والثانية أثنت خيرا وقال إذا جاء الزوج فقولي يمسك عتبة باب فمن النساء من تكون شكاية فاضح تحدث الناس بكل ما يكون في بيته بل بعضهن واليابد الله يتجرأن إلى أكثر من ذلك تحدث ما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا أبطل عليها إلا الزوج تحدث هذه ليست من الصالحات بشيء فقد من الصلاح لمقدار ما فقدت من الحفظ من الغيب بما حفظ الله أي بحفظ الله عز وجل أو, ب... أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه وعدم إكشاء فهن حاثرات الغيب لا يبهرن بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظ أو الذي حسب الله أي أمر بحفظه والمعنيان متلازمة القسم الثاني على خلاف ذلك قال ولات تخافون نشوزهن فعظوهن واهزروهن في المضاجع واضيبوهن اللاتي يعني والنساء اللاتي تخافون ننشوزهن وكيف نخاف نشوزها نخاف نشوزها بظهور أمارات بظهور أمارات والنشوز هو الارتفاع ومنه أرض النشف أي المرتفعة والمراد بالنّشوز ترفع المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوق أو تبذله لكن وتكرها وتملله لا لا لا بها ولا في الغير. سمت صوتك ماذا؟ هذا تظهر بره. فالنشوز معنى الترفع عن ما يجب لها نحو زوجها، وذلك بأن لا تطيعه فيما تجب عليها طاعته أو تطيعه لكن متبرعة متكريه متملدة لا تأتيه على ما هذا هو النشوز إذا نشأت المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها. لأن النفق معاوضة إذا لم يوجد عوضها سقط ألا تتخفون نجوزهم فالنشوز دائم النشوز دائم وهل له دواء نعم ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل الأولى قال فاعظوهن الثاني واهتروهن في المراجع الثالثة واضربوهن الرابعة لم يذكرها الله لأنها مقرها عندك. طلقهم. وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس. كثير من الناس إذا خالفت زوجه بأدنى شيء طلق لكن المراحل الثلاث التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. أولاً الموضع تعرها. بأن تذكرها بما يلين به قلبها. هذا المؤمن تذكرها بما يرين به قلبها بإيش؟ بأن تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب إذا قامت به وما عليها من عقاب إذا خالفت وتقول لها مثلا تقول لها أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب لعليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن فتعدها خير الدنيا وخير الآخر وتخوفها من الله عز وجل إذا نشدت فإذا امتثلت فهذا المطلوب وإلا قال وهتروهن في المضاجع الهاجر بنعني الترك ومنه الهجرة وهي ترك الإنسان وطنه أو ترك الإنسان وطن الكفر إلى وطن الإسلام اتركهن في المضاجع يعني لا تضاجعهن لا تراجعون تكون أنت في فراش وهي في فراش أو أنت في حجرة وهي في حجرة فهجرة في مضاجر فإن استقامت فهذا هو المطلوب وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي قوله واضربوهن وهذا فائد اضرامه التي قال قوامون عن مصر اضربوهن ولكن بماذا المقصود من الضرب هو التأذيب المقصود من الضرب هو التأذيب فتضرب ضربا يحصل به تعذيبها ولا يحصل به تجريحها أي جرحها فتضرب ضربا غير مبرر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قطرة حجة وداء قال ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرئة فتضرب لكن ضربا غير مبرئة ويجب أن يتقى في ضربها ما أمر باتقائه في الوجه مثلا فإن لا تضرب به وأساءت إن شاء الله في بيان أفوائي واضربوهن فإن أطاعنكم يعني بما يجب عليهم من الطاعة فلا تبغوا عليهم سبيلا تبغوا بمعنى تطلبوا عليهم سبيلا أي وترك الماضي فإن قول لا تبغوا عليهم سبيلا ليس للمستقبل فقط بل حتى للماضي اتركوا تنسوه لا تأتوا له بذبح أو إثارة لأن تذكير الماضي يؤدي إلى النشوذ والمعصر لا تبوا عليهم السبيل كأن شيئا لم يكن إن الله كان عليا كبيرا الجملة هنا سنافية بالتحذير من التعالي والكبرياء على النساء لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم على المر وذو سلطة عليها إلى حد أن الشرع مكنه من ضربها في المرحلة الثالثة ربما يتعالى عليها ويتكبر فقال عز وجل إن الله كان عالياً كبيراً يعني تعلموا أن علوكم على النساء فوقه ما هو من وهو علو علو الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل فلا تتعالوا عليهن ولا تتكبروا عليهن لأن فوقكم من هو؟ أعلى وأكبر، ورب الله عز وجل. ثم قال: وإن خفّم شقاق بينهما، فبعثوا حكماً من أهله وحكم من أهلها. وهذه المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة بعد مرحلة الثلاث وهي: أجيبوا. الموعظة، الهجر في المباجع، الظرف، إن خفنا الشقاق. بمعنى أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث فحين اذا يوجه الخطاب للأمة تبعثوا حكما ولم يقل فليبعث حكما فهنا انعزل الزوجان وصارت وصار المجال مجال غيرهما مجال من مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة وعلى هذا يكون ابعثوا خطاباً للأمة لأنه ليس معنا أن كل واحد في السوق وفي المسجد وفي يبعث ينوب عن الأمة من؟ الحاكم الشر ينوب عن الأمة فيكون خطاب هنا للأمة مرادا بها من يمثلها وهو الحاكم الشر ابعثوا أي أرسلوا البعث من الأرسال ابعثوا حكماً من أهله من أهلها حكم الحكم ذو الحكم النافذ يعني محكم فهو أخص من الحاكم الحكم أخص من الحاكم لأنه ذو الحكم النافذ فهو المحكم من أهله وحكمًا من أهلها والحكم لا بد أن يكون ذاعل وأن يكون ذا بصيرة من الواقع ومعلوم أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع واقع الزوجي وما هي المشاكل وما وما الذي أثرها في المشاكل لأن الحاكم لا بد أن من فهم هذه الأوصاف إن يأتي إنسان عام أو غشيما يأتي إنسان عامي أو غشيم ثم يريد أن نكون حكما بين الزوجين، هذا لا يصلح. لا بد أن نكون هذا الحكم عالما بالشر، عالما بأحوال الزوجين، ذو تعقل وتأني وبصيرة. فإذا شمع الحكمان فهنا تأثنية ويكون لها سده. فإن أن يريد حاكم الزوج الحكم من أهل الزوج. أن ينتصر الزوج والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة وفي هذه الحال لا يوفق الرجلات لا يوفقان لأن النية هنا غسرية وإما أن يكون المرأة من الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل المرأة الإسلاح بينهما فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قيله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الضمير في قوله إن يريد إصلاحا يعود إلى الحكماء يعود إلى الحكماء لانهما هما اللذان يريدان أن يحكما ونية الإصلاح تكون منهما لا من الزوجين لأن الزوجين بينهما شرا بينهما الشفاق كل واحد منهما يريد أن ينتصر لنفسه فالغالب أنهما لا يريدان أن لكن الذي يريد الإسلاح هما الحكماء وقوله وفق الله بينهما الضمير فيه بينهما هل يعود على الزوجين الذين يحفظن الشفاق بينهما أو يعود على الحكمين الذين يدل كل واحد منهما بما يرى أنه حجة في احتمالاً الاحتمال الأول أن يعود إلى الزوجين لأن القضية في شأنهما قضية الشقاق لكن الحكمان ينظران في شأن الزوجين فيكون فيكون ضمير عائدا إلى من إلى الزوجين ويحسن أن يكون الضمير عائد إلى حكمين، لأن الحكمين سيأتي كل واحد منهما بما يقابل الآخر بما يقابل الآخر فيكون المراد يوفق الله بينهما أي تلتين أقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع، فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة طيب فإذا قيل لماذا ألا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟ فالجواب نقول, نقول. نقول بها. الجواب أن نقول بها. يوفق الله بينهما بين الحكمين فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين بين الزوجين. يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن الله كان عليما خبيرا أي عالم والخبرة هي العلم ببواطن أمور العلم ببواطن أمور هي الخبرة والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب الذكر الخاص بعد, بعد العام والجملة استعنافية لبيان لطف الله عز وجل فيما يجهي من الحكمين بأنه الزوج وجل الخبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين في هذه الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة أولا فضل الرجال على النساء وجهه الرحمن أن الله جعل أرجال قوامين على النساء ثانيا بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلم منه عطيب السببية يعني ذكر السببية إذا أفعاله مؤلم بعلم كده طيب يلزم من كون أفعال أو أحكام الله الشرعية والكونية معلنة بعلم إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم ومن فوائد هذه الآيات آياتين الكريمتين التطميل بين البشر خالق زين أيها النبي طيب إما فضل الله بعضهم على بعض فإن قال القائل هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول يا رب لما فضلت هذا علي لسروا له ثمان نعم نعم يقال المهضر عليه هل منعت الله حقك إن كان الأمر كذلك فلك الحج وإلا ففضل الله يتيه من يشاء ولهذا لما ذرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لليهود والنصارى وهذه في رجل يستأجر أجراء من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر فأعطى كل واحد قراطا قراطا ومن عصر الغروب أعطاهم على قراطين غير فقال فقال الأولون لماذا نعطى على النار ونحن أكثر عملا فقال هل نقصتكم من أجلكم شيئا قال لا قال ذلك فضيء فيه من أشاه عرفتم إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتطبيق ولكن ماذا يصنع المفضل عليه عشان الله إليه إلى ذلك في آية سبقت، فقال واسأل الله من فضله اسأل الله من فضله نعم ومن ثوائد الله الكريم أن للمنفق على المنفق عليه فضلا من أين تؤخر نعم من قوله وبما أنفقوا من أمواله طيب ومن فوائد الآيات الكريمة كراهة السؤال كراهة سؤال الناس نعم لا لا نزلت نزلكم ان انا في سبعه في contracts الاسوامل خالد هو يتوالد يعني انا عايز ان انا لا هو تعالى و بما من الموردين ان على المستورد من لا كون منفق له فضل على المنفق عليه يكون سؤالك إياه ذلا لأنك إذا سألته فقد أثبت له فضلا عليك إذا سألته وأعطاه أثبت له فضلا عليك وهذا ذل ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا على أن لا يسأل الناس شيئا مطلقا حتى كان صوت أحدٍ يسقط من على ظهر بعيره، فينزل فيأخذ ويركب ولا قل لنساء هي، لأن سؤالك النساء ذل. طيب، فإن قال قائل نعم غير وهم طيب جعل الله للبجال فضل على النساء بإنفاقنا، بإنفاق إذا أن الذي ينفق عليك له فضل على إذا سأل ف. سلام فهمنا لا له فضل اذا ادرلت نفسك امامك حيث جعلته له فضل عليك واضح طيب اصلا انه ما في سؤال واضح لكن هذه فلسفه كيف السؤال اذا ديال نقرا انا نعم نعم نعم نعم ما في الشكل ان يكون وينفق عليه لا شك انه له سيطرة عليها بهذا الانفاق له فضل عليها لا شك حتى له واجبات فاء على الذي ينفق الذي ينفق على النساء ولو كانت منفقا واجبة يرى المنفق عليها انه له فضل نعم ما وصلنا ما وصلنا نعم صراخ. أي <سؤال> <سؤال> أنا أشرت هذا قلت لك إن تعاليل الفطها رحمه الله كلها ضوابط تعاليل تجده في الرب المربع مثلا أو في سهل مونث أو الأقناع أو المجموع النووي أو غيرها كل التعاليل ضوابط. وأنا قلت لكم أول ما بدأنا في درس ذات المستقناء قلت لكم لو أن من تدب ليجمع هذه الضوابط أو التعليلات التي يعلل بها استفدنا وأفادنا وأفاد نفسنا وأظن أن الأخ ياسر المحميد أنه التزم بذلك ما أدعه هل الوافق تابر على هذا أو لا نعم ماجد أجد ما وصلنا من فوائد نذكر إن أضمن... شاء الله في فوائد ناخد فوائد ما... وقص طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ولاية للنساء على الرجال لا في قضاء ولا إمارة ولا أي, أي شيء لقول الرجال قوامون على النساء فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل من جعل بالمرأة الولاية فقد خالف سنة الله فإن قال قائم أليست الأم تكون ورية على أولادها وعلى أموالهم قلنا هذه ولاية خاصة وولاية طارئة لخلاف الولاية العامة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة فإن قال قائم نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء تكون رئيس الجمهورية تكون ملكة قلنا ولكن انظر إلى حال المولى عليه لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكان أصلح حالا بلا شك ولكن أفلح وأنجح ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة وانظر مثلا إلى بريطانيا كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استمارا حتى قيل إنها لا تعيب الشمس عن مستعمراتها والآن تقلصت حتى صارت في المرتبة الثالث كل ذلك لأنها تستولي عليها المساء وانتهينا إلى قوله تعالى وبما أنفق من أمواله وقلنا إنه يستنبض منها كراها في السؤال سؤال المال لأن الله جعل للمعطي فضلا على المعطى ويشهد لهذا لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا يد مطر واليد السفلى يد آح ومن فوائدي هاتين عايتين قوله من أمواله والمال كما هو معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرها كل ما يتمول فيوأخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه ماله وأنهم لا يعتدون على أموال أحوال ومن فوائد الآية الكريمة أن النساء ينقسمن إلى قسمين توقع يا خالد النساء ينقسمنا إلى قسمين حتى تطلق نعم صار. نعم نعم صالح مطيع لزوجها ونعش طيب ومن فوائد الآيات الكريمه السناح على حفظ الغيب أي على ما كان سرا بينك وبين أخيك من أي نذره حفظ الغيب ما حفظ الله ومن فوائد الآيات الكريمه أن الإنسان السلطة للزوج السلطة على زوجته من ينفع نعم طيب طيب ومن فوائدها فوائد لا تزكيمة التدرج في التعريب نعم. نعم. طيب. و من فوائدها الاشاره الى ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القران. علق. قال يزع بالسلطان ما لا يزع في القران. شكرا له. ربما لا يفيد وقت. نعم. ينتقل الى الهجر بنفع او قرن قد يكون اكثر. نعم. طيب. ومن فائد الآية أنه إذا أمكن التعديب بالخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى التعديب بالخطاب أو بالفعل المحسوس بدأ بنور الله التي هي تغيين القلب بالشرع فإذا لم يمكن فبالعقوب ومن فوائد هذا الحريث ومن فوائد هذا العيات الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد زينا عبدين وهجرونه في المباش فدل ذلك على أن هجر الانسان لفراش زوجته لا يكون إلا عنده النشوز ومن ومن فرائض الاث الكريمه تحريم نشوز للمرأة على زوجها يلا بيت ان بي ظلم نعم حيث يقوم العهد النفوز بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام سلام فهم لا نعم أنا لا أعلم من يتكلم لا أعلم من يتكلم في المراجع وهل يجوز الهجر في الكلام الجواب يجوز في خلال ثلاثة أيام فقط في خلال ثلاثة أيام فقط لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحلل المؤمن أنه جراء خوف يلتقيان في يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأوا بالكلام ومن فوائد الآيات بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا يكحص التربية بالضبط من قوله وضربوه وهل في الصنة الشاهد على ذلك أيضاً؟ نعم وقولها صلى الله عليه وسلم يضربوهم عليها لعشق وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قادوا أن الضرب لا يفيد وإنما يقصد القلب نعم ومن فوائد الآيات المكافأة بالنفس نعم. نعم أنه عند الطاعة لا يجب الإنسان أن يبغي عليها سبيل ومن فوائده عقيل التقالع ما مضى كيف ذلك؟ يعني يشمل فلا تقال سبيلا يشمل الماضية والمستقبل ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله فلا تتعالى على غيره من دول من قوله إن الله كان عليا كبيرا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب غلامه فقال له عليه الصلاة والسلام سمع الرجل هذا الصحابي صوتا يقول يا فلان يا فلان الله أقدر عليك منك على هذا العبد، فالتفت بإلهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقله، أعتقله، ففي هذا الإشارة كل إنسان يتعالى في نفسه أن يتذكر علو الله عز وجل، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما الكريم الكريم. طيب هل علومه الله معنوي أو حسي حسي ومعنوي يشمل وعلو الصفات علوم الذات وعلو الصفات يشمل القادر والقهر طيب ما هو مذهب أهد السنة والجماعة في هذه المسألة ومذهب من خالفهم نعم نصر نعم <تصفيق> يسفتان الله المعنى ي. عدو الذات وعلو طيب من خالفهم في كل مكان هذا واحد وطائف أفرة لا. <تصفيق> الذين قالوا <تصفيق> عينا ماذا يقولون؟ من حتى الذين أطاعوا الذات في كل مكان ينكرون على وذات. نعم يا حيا. تمام. يعني إذن طائفة متضرفتان طائفة أثبتت أن الله في كل مكان وطائفة نفت أن يكون الله في مكان عرفتم طائفة قالت نقول إن الله لا فوق العالم ولا تحت ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايت ولا نصف بأي شيء لهذا وهؤلاء في الحقيقة كما قال محمود بن سباكتكين لبن فورت قال بين للفر بين إلهك وبين العدم صحيح هذا هو العدم والذين قالوا أنها بذلك في كل مكان أيضا لم يقدر الله حق القدم لأنهم جعلوا في أماكن القدر وأماكن الشرف وأماخن اللغو وفي كل مكان طيب إذن نحن نؤمن بأن الله سبحانه عالم بذاته فوق جميع الخلق وأن كل الخلق بالنسبة إليه ليس إلا إيش كحبة خردان في كف أحدنا ويسد بشيء بالنسبة الله عز وجل. طيب الكبير هنا المراد بالكبير عريا كبيرا يعني الكبرياء أو ما هو أعم طرف ما هو أعم يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وقال سبحانه وتعالى جبار المتكبر وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء من فوائد الآيات الكريمة الثانية وجوب. عناية ولاة الأمور في المجتمع سبعة <تصفيق> والشتاف هنا قلنا لولاة الأمور طيب ومن فوائد الآية الثانية الكريمة أن المبعوثين حكما وليس وكيلين كما قاله بعض العلماء ادم من قول فتى حكما والحكم مستقل ولا وكيل ها مستقل طيب <تصفيق> <التقال> إِنَّ الله تعالى منقذ واعوذ بالله اللَّهَ استعذ به شيئا ضل واريد الشفاء ويدعو اليتامى والمساقين والجارين الفقراء والجارين والبيادر الطيب وصاحب الجنب يوم السقيم وما ملكت يماكه ان الله لا يخلف من كان من الآيات التي قرأ فالأخ جندر وهي قوله تعالى وإن خفتم شباق بينهما فبأتوا حكما من أهله وحكم من أهله وذكرنا فوائد كم عشرين واحد عشر فائدة هل ذكرنا من فوائد الآية أن المبهوثين حكمان لا وكيلان نعم من فوائد الآثة الكريمة أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم الشرع لأن الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بعد العزم ولا بد أن يكون لديهم أمانة وثيقة دينية لأن غير الثقة لا يؤمن وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم الفاتكم بنبع فتبينوا والحاكم مخبر وملزم وفاصل فهو مخبر عن حفظ الله وملزم بما يحكم به فاصلوا بين فلا بد أن يكون عدلا في دينه ومن فوائد آية الكريمة العشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالماً بأحوال من يحكم فيه عالماً بأحوال من يحكم فيه لقوله من أهله من أهلها لأن لئن أهله وأهلها أقربوا يلعن بحالهما من الرجل الأجنبي وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي خاضر على قوم لا يعرف طبائعهم ولا يعرف لسانهم ولا يعرف أحوالهم فإن هذا يفوت به شيء كثير من أوقر ومن فوائده على هذه السريمة جواز حكم القريب لقريب أو أما حكمه عليك فلا إشكال لانتفاء التهمة، وأما حكمه له، فقد يكون له في التهمة حكم القريب للقريب. فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفود الحكم؟ قال بعض العلماء: إن الإنسان لا يحكم لأصل ولا لخارج. ولا لزوجه لأنه متهم لقوة الصلاة ففرعه بعض منه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة ضدعة منه وأصله هو بعض منه وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرع والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قولت الثقة ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد ومن ثوائد عز عز الكريمة الإشارة إلى حسن النية وأظننا ذكرناها الإشارة إلى حسن النية في الحكم لقوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الله وأنه يجب على الإنسان المحكم أن يكون رائبه الإصلاح من قبل تقلب الشريط لا إرضاء خلان ولا خلان الإصلاح ومن فائد هذه الآب الكريم أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل أي حبي إن يريدها صلاحاً يوفق الله بينهم وعلى هذا سنأخذ فائدتين معاكستين تحريم سوء النية في الحكم، وأن سوء النية يفضي إلى فساد الأرض لأن ما حصل بشيء فات بفواته ومن فوائد الآت الكريمة أن الأمور بيد الله عز حتى الأمور الجزئية لقوله يوقق الله بينهما فيكون في هذا رد على المعتذرة الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا علاقة لله بها وهم القدرية هم المعتدل القدرية ومن طوارد الآية الحريمة أن الجساء من جنس العمل وجهه أنهما لما أرادت أصلاح أثابهم الله عز وجل بالتوفيق يقول إن يريد أصلاح أن يوفق الله بينهما ومن فائد الآية الحميمة إثبات صفة العلم والخبرة من قوله تعالى إن الله كان عليما خبيرا والخبرة أخص من العلم لأنها العلم بباطن الأمور وهل استفاد حسن من قول كان علينا صبيرا أنه الآن ليس في ذلك كيف نفهم كان ولا زال مع كان علماء ليس بالغربات ما المراد بها تحقيق الصفر تمام فهي مسلوبة الزمان أظن ذكرنا أن الحكمين لهما أن يفرقا ويجمعا بعوض وذاج طيب إذن يستفاد من آية الكريمة أن لهارين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذين يقيف الشقاق بينهم سواء بعوض أو بدون عوض ويتفرع على ونذ راجعا أيضا من الفوائد أن حكمهما ملزم لأن الله سمهما حكمي والحكم قوله لازم وفصله فصل ثم قال الله تعالى في تلك الليلة وأعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالواردين إحسانا إلى أخر تعبد العبادة التذل والتقام والفضوع والتواضع وما أشبه ذلك وكلها تدور على الذل ومنه قولهم طريق معبد يعني مذللا للساركين مهيعا لهم والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى القيام بأمره القيام بأمره هي عباده وعبد الله ولا تشركوا به شيئا لا ناهيه والشرك أن يساوى غير الله بالله فيجعل ند فيجعل ندا له وقول الشيء نكره في سياق أنه فتعم لا تشرفوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيظا أي شيء ثم النهي عن الشرك يشمل أي نوع من عن الشرك وسيأتي إن شاء الله في, في استنباط القوائد ما فيه الكفاء وعبد الله ولا تشرفوا به شيئا ما لا تشرفوا به لا تسووا غيره به لا تسووا غيره به فيما هو من حقوق وبالوالدين احسانا عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل يعني حق الله أعظم الحقوق وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين لكنه داخل في حق الله لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة والمتابعة هو هي أدار حق بسول عليه الصلاة والسلام الواردين تثنيت وارد وهما الأم والأب ويدكل في ذلك الجد والجدة ولكن حق الأقرب لفى الأقرب أولى من الأبعد وقول إحسانا مصدر أحسن يفسر. وهل الجار مجرور متعلق به، أو هو متعلق بفعل محدود كلا عليه مصدر؟ فعلى الأول يكون تقييم كلام وإحسانا بالوارجين، ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل. وعلى الثاني يكون التقييم وأحسن. بالوالدين إحساني وهذا أقرب أن يكون الجار ونسول متعلقاً من دل عليه المصدر الموجود وذلك لأن عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله فالمصدر لا يعمل في فيه قبله وعلى هذا فنقول إحساناً مفهول مطلق عامده محذور أحسنوا بالوالدين إحساني معاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاث إساءة إحسان لا إساءة ولا إحساء والمرور به هو الإحسان ورده الإساءة أو لا إساءة ولا إحساء فلا بد من إحسان من الوالدين وبدل الغرفة ذي بمعنى صاحب والقربى بمعنى القرابة والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قولوا تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي المودة في القرابة هذا هو الصحيح أي بسبب القرابة أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني بسبب قرابة منكم لأعني ابنكم فهنا ضد القربة أي بصاحب القرابة فنص على على الواردين أولا وثنى بالقرابة وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الواردين من الذي وصلك بعملك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الواردين فهذا جعلت منزلت الغرابة بعد منزلت الولدين واليتام جمه يتيم وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ أي مات أبوه قبل أن يبلغ أي أبوه نعم من مات أبوه قبل أن يبلغ أي الولد طيب و... و... وإنما أمر بالحسان إلى العتامة لانتسال قلوب بفقد مربين وهو الأب فأما من ناتت أمه دون أبيه فليس بيأتي والمساكين جمع مسكين وهو المعدم من المال ويدخل فيه هنا الفقير لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما وإن فترت مع الأخرى صارت صارت كل واحدة بمعنى الأخرى وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله نساء الله لأنا ولكم العافية الإنسان الفقيقي يذيب ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يسعد به إلى تركس الأغنياء فمثلا الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه يحط الرطب عنه لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام صار هذا الوصف الذي فيه يرقه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر لو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم صار في منزله يرقيه إلى درجة الأغنية أو أكثر لكن مجرد كونه آدميا وهو فقير لا يطمع في أن ينال رتبة الأغنية ولهذا وصفه به الله عز وجل والجاري ذي القرباء والجاري الجنوب الجار هو من كان قريبا منك في منزلك القريب في المنزل فمثلا الأخ جار لعبيد الله هل انسى كذلك؟ طيب الجار من كان قريبا منك في المنزل ومن المعلوم أن يغطلب قربه بحسب المسافة ولكن القريب الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا وأشار الله تعالى إلى السنفين فقال ذي القربة أي ذا قرابا والجار الثنوب أي البعيد لأن الجيم والنون والباء كلها ما تتدل على البعض فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابا وقيل المعنى الجار للقربة أي القريب منك في السكن والجار الجنوب البعيد في السكن ولكن المعنى الأول أصح والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار لأن جار هو من قرب منك في المنزل يعلم منه أنه كلما قرب منك في المنزل كان أقرب جوارا وجارد القرباء وجارد والصاحب بالجنب الصاحب بالجنب يعني الذي صاحبك في جنبك وقد اختلف المفسرون فيه فقيل إنه الزوجة وقيل إنه صاحبك في السفر واللقظ يحتمل المعنى فيشبك في يحمل عليها فالإنسان معمول بأن يحسن بالصاحب بالجنب أي بالزوجة أو بالصاحب بالسفر لأن كل منهما له الحق بالصحبة والصاحب بالجنب وابن السبيل بن السبيل أي المسافر والسبيل الطريق وسمي المسافر ابن سبيل بملازمته له أيضا الطيب كما يقال ابن الماء لطيب الماء الملازم للماء في طيور الآن دائما تلازم الماء دائما تحوم على المحار تلتقذ ما يحصل من سمك وغيرها فهذا ابن السبيل فيسمى هذا الطير. يسمى ابن المات يسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل لأنه ملازم لطيب وما ملكت أيمامك أي أحسنوا بما ملكت أيمامك كلمة ما اسم موصود أي والذي ملكت أيمامك والاسم موصود فيه العموم فيشمل ما ملكت عينان من الإنسان وما ملكت عينان من الحيوان وكلهما مأمور بتحسن إليه والإحسان إلى الإنسان أو من الإحسان إلى البهائم ولهذا نجد أنه أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا ندبح هذه الشعات نتفكه بهم لحما و... وعلى هذا فنقول ما ماتت الأيمان يشمل إيش؟ الإنسان والحيوان ولكنه في الإنسان أوك لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان ثم قرروا في تحتمع آية إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً إن الله لا يحب الذي كان مختالاً كان هنا فعل ماضي لكنها مصنوبة الزمنية والمراد لا يحب من اتصل بالاختيال وفخر والمختال في هيئةه والفخور في لسانه فالختيار يقوم بالفعل والفقه يكون باللسان فمن كان مختالا في فعله فإن الله لا يحبه ومن كان فخورا بقوله فإن الله لا يحبه أيضا وختام الآية بهذا لهذه الجملة لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة الغالب عليه أن أن فيه اختيالا وفيه فخرا واستنكارا واستكبارا فلماذا ختم الله هذه الآية المشتملة على هذه الوصايا العظيمة بهذه جملة إن الله لا يحب من كان مختالا فقرا هذه الآية كما ترون فيها بيان الحقوق حق الله وحق غيره من الناس وغير الناس فمن فوائدها واجب عباد الله لقوله واعظ الله والأمر هنا للوجوب للإجماع ولا أحد يمكن ولا أحد يمكن أن يقول هذا الأمر للإذهاب ومن فوائد هذه الكلمة تحريم الشرك بقوله ولا تشرفوا به شيئا ومن ثوائدها أن الشرك بأنواع صغيره وكبير خفيه وجليه كلهم حرام بقوله ولا تشرفوا به شيئا وعليه يكون الرياء حرام لأنه شرك ويكون حلق غير الله حراما لأنه شرك ويكون تسوية الله غيره حراما في مثل ما لي إلا الله وأنه وما أشبه هذا لأنه شرك والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع أي الشرك وأنواعه في تابات كثيرة من أحسنها كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الواب رحمه الله فإنه بين أنواعا كبيرة من الشرك ومن فوائدها أن الإثبات المحر لا يدل على التوحيد من أين توقع؟ لما أمر بالعبادة أقل ولا تشاء وذلك أن الإنسان قد عبد الله لكن عبد غيره فنقول إذا عبد مع الله غيره فإنه لم يخلص العبادة لله والمطلوب إخلاص العبادة لله ومن فوائد الآجة الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين لقوله وبالوالدين إحسان ولكن التعبير القرآن يقول وبالوالدين إحساناً ولم يقل ولي وإلى الوالدين لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه لا يصال الإحسان فقط لو قال إذا الوالدين إحسانا كان المطلوب يصال الإحسان فقط ولكن نقول المطلوب الإحسان بالوالدين حتى في مباشرة إيصال الإحسان إليهما يجب أن تكون محسن بذلك ومن قرائد الآية الكريمة أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين، لأن الله جعله هو في المرتبة الثانية بعد حق، ولا يرد على هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن حق الرسول داخل في حق الله ووجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا تحققت متابعة الرسول فقد بديت حقا الرسول لا أسأل العجرة إنما يسألنا أن نتعبد الله بنشر ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الإساءة للوالدين لأن الأمر بالشيء نهي عن ضد وهل نقل من فوائدها أيضا أن من لم يحسن ولم يسر فهو مقصد يمكن أن نقول هكذا، نعم. من لم يحسن ولم يصع فهو مقص. لأن الله أمر بالإحسان، وخلاف الإحسان شيئا، إساءة، وعدم إساءة والإحسان، وهذا خلاف ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الفرادة. لقوله. وفي ذي القربة وفائدة إعادة الحرف حق جر في ذي القربة الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل بمعنى أنه لو خلد أن الرجل ليس له والدان فحق القرابة ثالث لا نقول إن حقهما مبني على حق الولدين تابعوا الله يعني الوالدين قد, قد يكون عنهم ميتين في حق القرابة باقر ومن قواعد الآيات الكريمه أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان من أين يخبر أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات هذه واحد فقياسا على ذلك أن نقول من كان أقرب من بقية طرابات فهو حق. هذا وجه. الوجه الثاني هو أشهر التالي أن, ب... أن المعلقة على وسط يقوى في قوة الآرف الوسط ويضعف يضعف الآرف الوسط والحكم هنا معلق لأي شيء على قرابه فكل من كان أقرب كان حقه أوكد فصار الدلالة على أننا نقدم الأقرب والأقرب من وجهين، وجه أول قياسي والثاني معنوي. القياس عبد الله؟ نعم. والوالد يعني أقرب, أقرب طيب. الثاني؟ نعم. أن الحكم هنا معلق على وصف، والقاعدة أنما علق على وصف، فإنه يقوى بقوة وينقص بنقص كما طيب من فوائد الكريمة الأمر بالإحسان إلى الأيتام، الفؤول واليتامى والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال يكون. بالقول ويكون بالفعل يعني تغير الميران يكون بالقول والفعل والمال والجاه وكل شيء نعم ومن فوائد هذا الكريم الأمر بالأفسان إلى المساكين بقوله والمساكين وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربة بأن من كان أشد مسكنه كانت الوصية به أو كد نعم من عندك على وسط واليتام أيضا كذلك اليتم لا يتنمو اليتم واحد يعني من له أربع عشرة سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم نعم ومن فوائد الآثة الكريمة الأمر في الإحسان إذا جاء سواء كان قريبا أم بعيدا لقوله تعالى وجال بالقربة وجال الجنو وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله والدوم الآخر فاليكر جار فاليكر جار فعلق الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام يعني تمار الإمام على إكرام الجار والإكرام ضد الإهانة ومن فوائد الآية الكريمة الأمر الإحسان إلى الصاحب في الجنب الزوجات والأصحاب السفر لقول والصاحب في الجنب وهل يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف نقول نعم لا شك فالنساء يعني الزوجات تختلف صفتهم من الأزواجهن. وكذلك المسافرون أصحاب السفر تختلف صفتهم معك في السفر وكل من كان أقوم بهذه الصفة كان حق في الإحسان ومن فائد الأمر بالإحسان إلى إذن السبيل ومن لأن الغالب أنه يكون محتاجا وإذا قدر اندفاع حاجته بغناء فإنه يكون غريبا في البلاد وغريب يحتاج إلى عناية يحتاج إلى من يدله على الطريق إلى من يدله على ما فيه مصالحه فهو في حاجة ومن فائدة الكريمة الأمر بالأسان إلى ما ملكت الأيمان من قولها أو ما ملكت أيمان من آدمي أو حيوان يعني كل مثل لأيمان ومن ثوائد كلمة جواز التعبير بالبعض عن الكل في ما ملكت أيمانكم والمراد ما ملقته لكن هذا شيء معروف. طيب هل نعكد من هذه الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى من ذكره وجهه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا كان رضي على الأمر بالإحسان هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة ومن أشد ما يكون الإساء إلى الوالدين ثم في ثم النتام ثم المساكين ثم الجيران وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أو قال والذي لنفس بيده لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائطا يعني ظلمه وغشبه فنفى الإيمان عن الشخص الذي لا يؤمن جاره بوائطا فكيف لمن؟ أصابته بوائق جاره يكون أشد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى في لعباده من وجوه في هذه الآية أولا من جهة القيامة بالحق للوالدين والقرابات وثانيا من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين و... والهتامة و... وثالثا أن حسن الجوار سبب لالتحام والالتحام بين الناس وعظم الكراهية والبغضاء ولهذا ينتج في وقت العام على ساته أن كثير من الجيران لا يعرفوا أجارهم ولا يدعوهم في المناسبات، ولا يرسل إليهم هدايا، <تصفيق> وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبقت مرقته أكل ماءها، وتعاهد جيرانه، وهذا ما أسف غير موجود مع أن فيه فائدة سماعية عظيمة، فهو من آيات الله الخضر، ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله تعالى أرحم بالإنسان. من أولاده. من أين يأخذ؟ من قوله، وفي الوالدين إحسان حيث أمر الولد أن يحسن إلى والد، وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده. كما أن قوله تعالى يصيكم الله في أولادكم يدل على أن الله أرحم بالإنسان. من واردين. من غالتين وهذا هو الواقع كانت امرأة فقد الصبيا لها في السبب فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والمدينة تنظر في السبايا وقد زاغ عقلها فلما وجد الصبية أخذته وضمته على صدرها فقال بصول عليه الصلاة والسلام أترون هذه تبقي ولدها في النار؟ قال ذا أصي قال الله بعباده عباده أرحم من هذه الوالدة في ولدها اللهم يترحم الله أرحم عباده من هذه الوالدة في ولدها. ولا يصيبنا ما أصابه ما يصيبنا مما يخالف الرحمة إلا بأسفاق ذنوبنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعطوا أنك فيها من فوائد الآية الكريمة إثاث محبة الله إثاث محبة الله خالد نعم إن الله لا يحب من ليس هذا نفث المحبة إذا أنا مخلفا لا يحب من ليس مخلدا ولا يحبه لكن لو قال قائل هذا نفث وليس إثاث ماذا تقول نقول لو كانت المحبة متجية ولا تجوز على الله لم يكن لنا فيها فائدة هنا. لم يكن لنا فيها فائدة وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله الحقيقة وأنه جل وعلا يحب يحب وأن محبته تتعلق بالأعمال وتع... وتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأزمنة وتتعلق بالأمكنة فقال سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله قار الصلاة على وقته وهذا التحق تعليق المحبة بماذا في الأعمال وقال وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفة بالأشخاص المعينين بالوسط وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والكل أعلى أنواع المحبة وتكون معلقة بالأمات أحب البقاء إلى الله مساجدها وربما يقول المتعلقة بالزمن مثل قوله ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فإن الزمن كان محبوباً الله فيها لأن الله يحبه وفي هذا الاستدال ضعف لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله بها، فهي ثابتة لله حقاً القول من, الأعمال. القول من الأعمال هي أقول القول من الأعمال إيه نعم. طيب هل أحد من الناس أنكر المحبة نعم أنكرها المعطلة من الأشاعر والمعتزلة والجهنية وما وما ومن شبههم قال لا يمكن الله الحكم المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين يحب الرجل زوجتها يحب ابنها يحب صديقة ولا تناسب بين خالق و المخلوق فكيف يحب الله الشخص كيف يحب الرسول كيف يحب الرسول كيف يحب كذلك طيب هذا القرآن قال المراد بالمحبة إرادة الثواب أو الثواب نفسه إرادة الثواب أو الثواب نفسه طيب إذا قلنا إرادة الثواب فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب يعني إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب هل يريد الله أن نسيب أحدا وهو يكرهه؟ نجيب لا يمكن إذا ما قمتم أثبتتم أن الثواب الثواب جلزمكم أن تثبت المحب إذ لا يمكن أن تكون الرئيس التواب أو التواب نفسه إلا على شيء محبوب لله وأما قولكم إن المحبة لا تكون بين شيئين متناسبين فقول ضاد فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أرهد جبل نحبنا ونحبه والجبل كوم من الأحجار والأطربة وغيره جمال، ومع ذلك يحبنا ونحبه، وكذلك أيضا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان. كون الإنسان يحبه واضح. كثير ما مثل هذا البعير، بعيرك على بعير غيرك، أو شاة على شاة غيرك هذا واضح. لكن يتحب؟ كيف؟ مشاهد هذا البعيد تأتي إلى رأيها صاحبها من بين الناس تأتي إليه وتدلك به نعم وتستجدير وأتشهد أن الإنسان في الإبع أن الإنسان إذا أراد أن ينام إذا أراد أن ينام الليالي ذات يجعل البعير بينه وبين الريح وينام تحته تحت البعير في فضنه وأن البعير يعني تميل عليه لتكون عليه كالقطار يحدينا بذلك أهل, أهل الجمال يقول تضا تضايع عليه حتى يدفع منها وثقيها فيها وهذا يدل على أنها تحبه لو كان تتروى بحمد ما راح أتقيه البارد الله سبحانه رحمه ما خر كمن وماذا عليهم وماذا عليهم؟ وماذا عليهم لو آلم الله واليوم الآخر وأن تقول من رجفهم الله وكان الله به عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق العشرة وعبد الله ولا تشتثو به شيئا قال في ختام هذه الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا مختالا في هيئةه فخورا في لسانه بقوله والمراد بالفخور الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخارا على الناس لا اخبارا في نعمة الله عز وجل فأما إذا كان يخبارا في نعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله من نعمة الله وهو مشروط بين من صفات هذا المختار الفخور قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يجوز أن تكون بدلاً من من في قول الله تعالى من كان مفتالاً فخوراً باعتبار المعنى لأن من مفردة اللفظ مجموعة المعنى يعني صالحة للجمع والمفرد ولفظها من كان مفتالاً فخوراً مفرد ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى فالذين يبخلون يجوز أن تكون سفة لمن ويجوز أن تكون خبر مبتدا محذوف التقدير هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقول بالبخل فيها قراءة بالبخل وبالبخل فقولها الذين يبخلون ما معنى البخل البخل هو امساك ما يجب بذله امساك ما يجب بذله بخل من مال أو علم أو جاه أو عمل كل ما يجب بذله من من هذه الأشياء فإنه بخل ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليك اللهم صلي وسلم عليه هذا بخل بعيش بما يجب من عمل وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة إذا بخل بخل بها الإنسان فإن هذا بخل وما يجب من مال وأعلاه الزكاة هذا البخل بما يجب من المال والرابع ما يجب من العلم هذا أيضا بخل وهو من أشد أنواع البخل وإذا أخذ الله ميثاق الذين الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه وبالحديث من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نال يوم القيامة فهذا هذه أنواع البخل. في أيضا البخل بالماء بالبدن خامس. البخل بالبدن إذا وجب عليك إعانة مسلم كإنقاره من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل فإنه فإنك تكون من أهل البخل. إذا تعريف البخل هو منع ما يجب بذله. من من مال أو علم أو عمل أو جاه أو بذل طيب الذين وإن شاء أدخلنا كلمة الأخيرة بذل في العمل لأن حقيقة الأمر إنه عمل الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل فيتعج ذرهم إلى غيره إذا جاءهم من يستشيره في أمر فيه بذل قالوا لا ما أتعلم ادخل مالا ربما تحتاجوا في المستقبل بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يكتمونه يسترونه وما آتاهم الله من فضله يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم أو غذاء كل ما تهم الله من فضله يتسترون به لماذا لأن لا لأن لا يلومهم الناس إذا بخلوا بخلوا فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما تهم الله من فضله لن يعلم الناس أن عندهم فض أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه فيكتمون لأن لا يلومهم الناس إذا بخلوا به وقول من فضله أي من عطائه وإحسانه وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا يعني هيئنا وعدناه لهم والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله والكفر أنواع كثيرة منه أصغر ومنه أكبر والأكبر قولي وفعلي وجحدي قولي وفعلي وجحت وهو أنواع معروفة عند أهل العلم ذكروا الفقهاء في باب حكم المرتد وذكروا المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد وقوله عذابا مهينة أي دائهانا يهينهم ويذلهم لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار وضخوا عليها على عمالهم وقيل لهم أن يمأتكم رسل منكم وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم.